الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح الرحيم م م ن ا ل ك يوم اليومين ه د ع و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن من ا ل ر ا المستقيم ط ربحيه أنعمت عليهم غير ا ت مضمون اجتماعي ل ن و ل ي ن أ خ اهل م شعيبا ا ق ي ا قوم ع ب د و ا ل ل ه م ان لكم م إله غ ي ر ه قد ج ا ء ت ك م ب ي ن ة م ن ربكم ف ف أ و و ا ا ل ك ي ل و ا ل م ي ز ا ن ولكن ي ك و ا ل ن ا س أ ش ي اهل م و العلم تفسدوا في ا أ ر ض ب د إ ص ا ا ح ه ذ ل ك ولكن ا ت ق ع اصبحت ادوني وتصدون عن س ب ل ا ل ل ه من آمن به و ت بهذه عواجا ا ل ا م ر و ا كيف ت ص ل ع بهذه الامه م س د ي ن وإن ك ن طائفة ن ك م م آ و ا ل لك ا ر س ل ت به و ط ا ئ ف ة ل م يؤمن فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهم خير الحاكمين قال الملا الذين استكبروا من قومه لنقلت خ ان يكونوا ا ل ذ ي آ م ن منافعين ع ك م ق ر ي ت ن أو ل لنا ت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 ربنا ا ف ت ح بيننا وبين قومنا بلحق ا و أ ا ت خ ي ر الفاتحين وقال ا ل م ل ا و ا ل ذ ي ن كفروم ا ن ق و م ه ل ئ ن ي تبعتم شعيب انكم إ إذا لاقصرون ف أ ق ع د ت م ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في د ا ر ه م ج ا ت م ي ن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 وما أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة من نبي إ ل ا أ خ ذ ن ا أ ه ل ه ا ب ا ل ب أ س ا ء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء و خ ذ ن ا ه م بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أ ه ل ا ل ق ر ى آ م ن واتقوا و ا ل فتحنا عليهم ب ر ك ا ت م ن السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاقدناهم بما كانوا يكسبون أ ف أ م ن أ ه ل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون ف أ موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه خ ر و و ن أ د اسماء ل ذ ي ي ن الله أ أ ر ض من بعد ه الحسنى أن ه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 وما وجدنا ل أ ك ث ر ه م من عهد و ان وجدنا أ ك ث ر ه م لفاسقين ثم بعثنا من ب ع ض ه م موسى ب آ ي ا ت ن ا إ ل ى فرعون و م ل ئ ه فظلموا بها فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين و قال موسى يا فرعون ان رسول من رب العالمين حقيق على ان لا اقول على الله إ ل ا الحق قد جئتكم ب ب ي ن ة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قال إ ن كنت جئت ب آ ي ة فات بها إ ن كنت من الصادقين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 قالوا يا موسى إ م ا أ ن تلقي و إ م ا أ ن نكون نحن الملقين قال ا ل ق و فلما أ ل ق و ا سحروا أ ع ي ن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إ ل ا أ ن آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا أ ف ر غ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملا من قوم فرعون أ ت ذ ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض و ي د ر ك و آ ل ه ت ك قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءهم و إ ن ا فوقهم ق ا ه ر و ن قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان ا ل أ ر ض لله, لله يورثها من عاقبة للمتقين <تصفيق> قالوا من قبل أن تأتينا شركه الهدى ر ب ك م أن ي ه ل ك ع د و ك م و ي س ت خ ل ف ك م في ا ل أ ر ض ف ي ن ا ف ت ع م ل و ن ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طار ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا ل لا ك أكثرهم ن يعلمون و مهما تاتنا به من آ ي ة ت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما ع ه د عندك لئن كشفت, لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك و ل ن و ص ل ن معك بني إ س ر ا ئ ي ل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 وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر و ما هم فيه وباطل منهم موسوعه إلها النابلسي ي للعلوم ف و سوء ن ك م ا ل ع ذ ا ب ي ق ت ل و ن ن أ ب ا ء ك م و ي س س ت ح ي و ن ن ا ه وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم و إ ذ أ ن ج ي ن ا ك م من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء و و ع د ن ا موسى ثلاثين ل ي ل ة و أ ت م م ن ا ه ا بعشر فتم ميقات ربه أ ر ب ع ي ن ليله وقال موسى ل أ خ ي ه هارون اخلصني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما من ا آتيتك وكن ل شركه ا ك ي ن ت ب ن ا ل في ا ل أ ل و ا ح من كل ش ي ء م و ع ظ ة و ي ه غ ي ل ر ب ح ي خ ذات ه بقوة م ر ق و م ك ي أ خ ذ و ا ب أ ح س ن ه ا س أ ر ي ك م د ا ر ا ا ل ف س ق ي ن س أ ص ر ف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق وان يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك ب أ ن ه م كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 أ ل م يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أ ي د ي ه م و ر أ و ا أ ن ه م قد اضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا و ي ر ف لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا قال بئس ما خ ل ف ت م و ن ي من بعدي أ ع ز ل ت م أ م ر ربكم و أ ل ق ى ا ل أ ل و ا ح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه يجره إ ل ي ه قال ابن أ م إ ن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 وكذلك نجزي ا ل م ف ت ل ي ن والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها و آ م ن و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أ خ ذ ا ل أ ل و ا ح وفي نسختها هدى و ر ح م ة هدى و ر ح م ة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أ خ ذ ت ه م الرجفه قال رب لو شئت أ ه ل ك ت ه م من قبل و إ ي ا ي أ ت ه ل ك ن ا بما فعل السفهاء منا إلا فتنتك توضل بها فتنتك م تشاء و ت ه د من النابلسي ء أنت و ي للعلوم ا ل ا واكتب ل ن ا ف ي ه ذ ه ا ل د ن ي ا حصنة وفي الله آ خ ر ة إ الحسنى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 الذي يجدونه م ك ت و ب ا ً ع ه ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن س ي للعلوم ي أ م م ر ه ب ا م ر و وينهاهم ف عن م ن ك ر ي ح ل ل ه ا ل ط ي ب ا ت و ي ح ر م ع ل ي ه م ا ل خ ب ا ئ ث ويضع ع ن ه م إصرهم و ا ل أ غ ل ا ل ا ل ت ي ك ا ن ت عليهم فالذين آ م ن و ا به و ع ر ه ا و ن ر ا ب ل س ي أ ن ز للعلوم ه و ك الاسلاميه م ف ل قل ح و ن ي أيها ا ا ل ن إني ر س و ل ل ل ه إ ي ك ج م ع ا الذي ل ملك السماوات والأرض لا الله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعذبون وقطعناهم اثنتي ع ش ر ا أ اسباطا امما و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى ب ذ استسقاه قومه أ ن ي ض ر ب بعصاك الحجر فانبجزت منه ا ث ن ى ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ف م ا ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون و إ ذ قيل لهم اسكنوا هذه ا ل ق ر ي ة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد ا ل م ق ص ن ي ن فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ف أ ر س ل ن ا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون و ا س أ ل ه م عن ا ل ق ر ي ة التي كانت ح ا ض ر ة البحر إ ذ يعدون في السبت اذ ت أ ت ي ه م حيتانهم يوم سبتهم شرعا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 فلما نسوا ما ذكروا به أ اتينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ماله عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ َ ت َ أ َ ذ َّ ن َ ربك ََُّ ليبعثن َََََّْ عليهم ََِْْ الى َ يوم َِْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ من َ يسومهم َُُُْ سوء َُ العذاب ََْ إ ِ ن َّ ربك َََ لسريع ََُِ العقاب ْ و َ إ ِ ن َّ ه ُ لغفور َُ رحيم َِ وقطعناهم ََََُْْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ أ ُ م َ م ا منهم ُُِْ الصالحون ََُّ ومنهم َُِْْ دون َُ ذلك َِ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا و إ ن ياتهم عرض مثله ياخذون الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أ ن لا يقولوا على الله إ ل ا الحق و د ر س و ا م افيه والدار ا ل آ خ ر ه خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على ا م أ ل ق س ت بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا كنا عن هذا غافلين أ و تقولوا إ ن م ا أ ش ر ك اباؤنا من قبل وكنا ذ ر ي ة من بعدهم أ ف ت ه ل ك ن ا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون واتل و عليهم ن ب أ الذي اتيناه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها ف أ ت ب ع ه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أ خ ل د إ ل ى ا ل أ ر ض واتبع هواه فمثلو كمثل الكلب فمثلو كمثل الكلب إ ي ن تامل علي ه يل هد او تترك ه يل هد ث لك مثل القوم ا لدينك دبوبي ا اياتنا فاقصصص ق ص ص ل على هم يتفكرون سامثل موسوعه ن ا ل الذين النابلسي للعلوم ن يهدي الاسلاميه لفضيله ق د ذ ج ن م ك ث ي ر ا من ا ل ج ن والإنس لهم ق ل و ب بها لا ل يفقهون و ه م أعين لا ي ب ص ر و ن ب ه ا ولهم آذان لا يسمعون لا آذان ب ه النابلسي أ و ئ ك ك ل أ ع م هم أضل أ موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ن م ي ه اسماء الله ا ل م س ن ى الغني الجزء ا ل ا و يعذنون والذين ذ ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ب ل س ت ر ه م من ح ي ث ل ا ي ع ل م و ن و أ م ا ل م كيدي متين أولم ف ر ا ما بصاحبهم من هو جنة إن إ ل ا نذير م ي ه أ و ل م ينظروا في ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله من شيء و أ ن عسى ان يكون قد ق ت ر ب أ ج ل ه م ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ي س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا نموساها قل إ ن م ا علمها عند ربي لا ي د ل ي ه ا لوقتها إ ل ا هو ت ق ل ت في السماوات و ا ل أ ر ض لا ت أ ت ي ك م إ ل ا بعته ي س أ ل و ن ك ك أ ن ك حفي عنها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 مسني ا م السوء إ ن أ ن ا إ ل ا نذير وبشير لقومي يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس ه و ا ح د ة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلانه م شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا ي ع ل موسوعه غ ل و ن و ل ا ي س ت ط ي ع و ن ل ه م ن ص ر ا ل ا أ ن ف س ل ا م ي تدعون ن و ن فاستعذ ا ل ل ه إ ن ه س ي ع عليم إن ان ل ذ ي ا ت ق و ا إذا م س هناك م م طائقا ل ش ي ا ج ذ ا د ويكون و هناك اجداد إ ِ ن َّ الذي ََِّ ع ي َ ا َ ربك ََّ لا َ ي َ س ْ ت َ ك ب ُِ و ن َ عن َْ عبادته ََِِِ ويسبحونه ََُ ف ِ ا لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ر ا ب ل س 「私の名前